أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما طلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق في الحسن فسنيسره للسراء، وأما من دخل واستغنى وكذب في فسنيسره للعسراء. وَمَا يُخْنِي عنه مَالُهُ إِذَا تَرَبَّا إِنَّ عَلَى الْنَادَ وَإِنَّ لَنَادَ الْآخِرَةَ الذي تذب و وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي الذي يهدي ماله و يتذكر ومال أحد من اما بفغاء و ربه الأعلى ولسوف يرضى